وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في الأرض وما كُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَصْبًا فَمِنْهُم مَّنْ أَنْ سَلْنَا عَلَيْهِ حَصْبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ غُصَّةٌ خَاصَّةٌ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُم مَن خاسَفَ النَّبِيلَ الأَرْضَ وَمِنْ أُمَّنْ أَرْقَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَ مَنْ قُدٌّ وَلَكِنْ كان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 முயயல்முமயமியூனி மியஷ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَن يَكُونَ لِلَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ